الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة وندهه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له وَمَ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليه أفسره الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة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 اما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الاسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنت وذاك حديثا في خطب مضت في تفسير سوره البلد ويتواصل الحديث في تفسير هذه السوره المكيه ونذكر لمن فاتهم الاستماع بما ذكر في تفسير الايات التي سبقت بيانها وتبتدئ السوره بالقسم لا نقسم بهذا البلد وقلنا ان الله سبحانه وتعالى اقسم واقسم بالبلد والبلد هنا هو مكه واقسم الله عز وجل بمكه لمكانتها عنده وتشريف هذه البلده عنده فهي اعظم البلاد عند الله عز وجل وأفضل مكان ولذلك أخسم به ووضع بيته هنا إن أول بيت في وضع النات الذي ببكة هناك الحج وهناك مهبط الرسالة اللي هو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهناك مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي اقصر الله عز وجل في هذا البلد لانه افضل مكان وقلنا ان ان حكومه الله عز وجل ان اقتضى ان يفضل اماكن على مكان ولك ان تتخيل ان اناسا قد يفضلون اماكن واعتقدون انها هي اماكن لها فضل بغير دليل من كتاب ولا سنه وقد لا يفضلون هذا البلد مثل انك قد تجد احد المبتدعين مثل الشيعة الاثنا عشرية عليهم لعنة الله في ايران رف سنجاري وسجمروات كلهم يفضلون العراق هناك ويفضلون اباكن ويجعلونها افضل من الكعبه ويلقطون الكعبه ها بالغائط اقرا التاريخ الحديث وقف في كم مره التقطت السلطات السعوديه القبض على هؤلاء الناس وهم يلطفون في موسم الحج الكعبه بالغاي قال لهم كفروا باداء الطواف وهنالك المتصوفون الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يجعلون اماكن مثل الكعبه بل وقد يفضلونها مثل نكته تيت صوفيا عند قبه من القباب شيكاليبا الله الأبيض قال يعتقدون ان هذه اماكن مباركه ويؤذنون بالله بالكعبه ما ما تقرا انت في بعض كتبهم وتسمع من اقوالهم ان بنزر الشيكاليبا سبع مرات لو اجل الحجه تبا لهذا الكلام وتبا لاصحابه وذهب كثيرون الى هناك يا حجون ويعتقدون هذا ومثل الذين حجون في منطقه بحراز كما يقولون اذا فاتك الحجاز زور بحراز تحج في بحراز قبلك كلها اقوال المتصوفه يفضلون اماكن ويجعلونها اماكن مفضله ويرون انها كمكه وافضل وعلى كل حال اذا الله سبحانه وتعالى اقسم ب بهذا البلد في هذه الصوره وفي قوله في سوسى الاخرى والتين والزيتون وقور السنين وهذا البلد الامين اقسم به ايضا اقسم به مره اخرى ومع هذا الامر وهذا الفضل العظيم الا انه يمثل مخلوقا من المخلوقات العظيمه يعني برضه البلد ده مكه مخلوق والكعب مخلوقه فلا يجوز لنا ان نقسم بالكعبه في مكه في ذاك البلد ولا غيرها ولا يجوز لنا ان نحتج بقسم الله عز وجل يعني واحد يقول لك يا ابن خفية ان احنا نحلف نحل بالكنيبه ونحلف بوري وانت تسمعوه من يمدح واحد مدح في في التلفزيون والله في ايام المولد في المخيم الرثمي ويبكي كثيرون على درجه من المسؤوليه بمناسبه البولدي دم الشريف قسما بمناها مدح سوداني قسما بمناها اسمه اظن الحبر ولمن كده ما بعرفه على كل حال قسما بمناها وكعبته واركانه والجبل بتتمنى الثريا مكانه فاقسم هذا المادح بمنا في مكه طوال واقسم بالكعبه واقسم بالجبه وده شرك في الشريعه الاسلاميه لانه نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك تحلف بالكعبه مع انه الله اقسم بها تحلف بمكه بغير ذلك ده انت مشرك بميزان الشرع نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرح في صحيح مسلم من روايه عبد الله بن عمر ان رجلا اقسم بالكعبه فطبعا الله اقسم بمكه التي فيها الكعبه فقال قال لابن عمر يا هذا لا تحلف الا بالله وهو الرجل قال وحات الكعبه دي مش كده ما صح يقول وحات ولدي وحات اولادي وحياتك تربه بتاعه امك كلام بالشكل ده والناس بيحلفوا من الأماكن التي بيعترضوا في الزريبة وحات الزريبة تباً لهذه الزرائب وتباً لأصحابه قلت هل أنت فهم كلامي؟ فقال له يا عزة لا تحلف إلا بالله فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حنق بغير الله فقد كفر أو أشرك انتهى الكلام هل أنت فهم؟ فنشر المتصوفة من قديم الزمان الشرك في العالم ده الكبده مشرك اهي وتنشر الشرك هاي وتعكر اهميهنا وتضيق علينا في الدنيا خش طريقه صوفيه يتورط في شكل ابنك تغسل القران الشيخ وتتبرك للشيخ وتمسك للشيخ وتنادي الشيخ وتعتقد انه الشيخ ينفع ويضر شرك على مستوى اخر يشارك على ذلك جماعه رقابه المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري الشبكه بتاعتهم واحده كله داتا دا. التهبهده اللي ما هذه شغالين وشغالين بوضوح مش دا شنو شغل تحت تحت وضوح جديد اعلام كتب اعلام مرئي مسموع كله ولو دي على الحرب على هذا المكر لا بيطلعوا المنابر دي اول واحد الواحد كده ما قدموا شيء حتى من السلفيين اللي بيترقوا المنابر بيقولوا افوا دوروا ادوا منبر وهو مسؤول والناس اللي سألوا منه الله في القيامة يقعد يلف ودور, ودور ويتكلم في مسائل في نهاية البطاف ليس بها خلاف اطبخاً بين البشر ما بها خلاف يكلم عن سنة الرحيم يدينه ينبر عشان قد يدد توعيد سنة الأرحام يا ناس هل دل... هنا أخير مختلف في زول مختلف معك؟ المشركون لم يختلفوا مع أن ما سلمت في سنة الأرحام والله أسر أنت عارف؟ مختلف وما هو التاريخ لما مات ابو طالب وقد كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه بسيفه ابو لهب عاوز يقول لي او يخش التاريخ لا لا انا احمي ومو مجرم ساعه تحمي مين ده كان صادق مع انه مشرك لكن كان صادق وكان حليم وده مجرم فقال أنا أحميك يا محمد تود أخوي كما أخوي كان يحميك؟ أنا أقول للشياء العادل فمر رجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت فاهم كلامين؟ فسبه فضربه أبو لعب أبو لعب قال لها تنبذ ابن أخي جاء لهم فيه اثنين عطالة من المجركين قال له لماذا ضربنا هذا الرجل يا أبو لعب؟ قالوا قال انه سقطني اخي قلت لا مش ركبه عقبه بن عيط رواه قالوا انك تصل الرحم يا ده تصل الرحم ده منهج بتاعنا هنا انك تصل الرحم لكن داري ما بيقولوا لولا ولكن سلم محمد اذا تعرف ما يقول محمد في عبد المطلق قال اللي هو جدا ذاته. جدا عق بقول شنو بيقول هو في النار جراجعنا بس خلو ما تقول يا محمد في عبد المطالب قال له هو ومن كان على من الذي في النار قال له تباً لك ما له مالك يا خليه قتله المهم أنا ذكرت هذا الكلام في تقرير أن كثيرين يتكلمون عن مسائل يتفق المشركون معه من هذا يستقل منابل من الثلاثين لا يتكلمون بالتوحيد وده ما يصلح لقد الدعوة لا يتكلم بالبدع والمتدعين وده ما يطيح قد قد بتاع دار ياكله ما تكسره بس ودار يعيش على الثلذه انا كل حال ولا اوثو بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وقد حلها الله عز وجل وهي البلد الحرام احلها له في عام الفتح ساعه من النهار اعمره الله عز وجل ان يقتل من يقتل وان ياسر من ياسر طبعا هي بلد الحرام ولكن النبي عليه السلام بعد عام الفتح قال عادت مكه الى حرمتها يا عتل احلها الله لي ساعه من النهار انت فاهم وانت حلهم بهذا البلد ووالده وما ولد ده تكلمنا عنه انت فاهم قلنا اكسب الله عز وجل بالذي يلك اللي هو عنده اولاد ولا اخر الذي لا ولد له كلهم وكلهم عبيد للعزيز وجل وذكرت انه لا طب بين الذي له ولد وليس الذي ليس له ولد فذا قد يعطيه الله عز وجل اموالا وليس له فضل عند الله وله ابناء وليس له مكان عند الله وهذا يختليه الله عز وجل بالعقم ويكون افضل من هذا والمساله مساله نعم واختلاء من قبل عز وجل قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد اخر ايه تكلمنا عنها وقلنا هذا جواب القسم والله واعذروك قل لقد خلقنا الانسان في كبد وزكرنا انه كبد يعني في مشقه في مشقه وان ولائه وجود الانسان منذ ان ان ان يكون في بطن امه مشقه كما قال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها ففي كبد مشقه ام تابطر الطوم وبعد ذاك لغايه ما توضع طبعا الحمل وبعد ذا يخرج للامراض وللرضاعه وبعد ذا يكبر يفتش في الرزق ويتخرج وشايل شهاده وعاطل ما لاقي شغل يتفاهم كلامين وبعد ذاك مشاكل كثيره جدا مشاكل بتع الضرايب وجمارك وبتعكر مزاجه ولا بتعكر مزاجه وقضيه طويله انا ما فاهمها المهم في نهايه المطاف لئن تموت يكابد مصايب الدنيا واهوال الاخره يكابد مصايب وبعد ذلك ينتظر الموت ما يترتب على ذلك على تبيعات الموت والقيامه وما ترتب على ذلك كل ذلك ده هو معنى قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في كفر هل تعالى يحسب ان لا يقدر عليه احد وقيل ان الانسان هنا اسم جنس للإنسان ذاته أي أن كان الإنسان رجل أو امرأة هذا على قول ابن عباس يعني أنه الإنسان دا من نزل الكلام دا كله للإنسان لقد خرقنا الإنسان إيه. وقيل أن الإنسان هنا هو كافر بعينه في أسباب النزول وهو رجل يقال له أبو الأشدين دا قيل انه هو الانسان وقيل انه عام في كل كفه فعل القول به بانه هو ابو الاشد دين وده كان شخصيه موجوده في مكه قويه جدا وكان يضع رجليه تحت جيب الثور و10 من الاقوياء لا تستطيعون ان يسحبوا هذا الجل قوي جدا يخوط كده القرعين دول في الجير بتاع الثور لمن الشر ما يقدروا يسحبوا الجيل الجال فده كان بيفتخر بانه اقوى زول وزول بيقدر عليه بقى وقيل في بعض التفسير بان الانسان هو رجل يقال له ركان وركان هذا كان مصارعا قويا جدا ولا يرى ان هنالك من يقدر عليه وان يضع ظهره على الارض وقيل بانه التقى بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم هذا الانسان اللي هو لقد خلقنا الانسان في كبد اي حسب ان لا يقدر عليه احد اللي هو هذا الشخص وهي تشمل امرين في باب التفسير على التعميم وعلى التخصيص اسباب النزول في شان كل كافر سواء كان الكافر الاول او غيره فاركنا التقى بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا محمد ان صراتني امنت بك ولو يا محمد تتبعه الى الاسلام الى من هذا قومي لكن بشر اذا استطعت ان تضع ظهري على الارض انا اؤمن بك لانك رسول وكلامك صح طبعا المصارعه ما عندها دخله بالايمان الايمان هو التصديق وده ايضا تصديق بشيء غيبي وده بيتكلم عن شيء محسوس ما في يدخل المصارعه في مساله الايمان لكن ما هو مفترئ هيكثر تلقى كثير من الناس يستخدموا القوه مع اهل مع اهل التوحيد هناك بكاد جدا من العطاله والله صعب لما يجي بيتكلم يعني يكون عاتي وعنده قروش يجي يقول لك ما يتكلم بقوم ارمي لك لوح بقوم ارمي لك لوح طاسي اللهم خنقك انت تعرفني نقول خليك تالي المشكله اتحلت برضه مشرك مش خليك تالي اي مشرك كان قتل تني على عاديل مشرك مشرك يعني المشكله ما اتحلت هل انت غيرت لكم نقول قتل تني على عاديل الحكم اتغير في الشريعه الاسلاميه ففين انت تخرب القوه بتاعتهم يقول لك انا بقوم بدقك وانا احنا بندقك ذاتي والله نكسر لك قرعينك ونكسر لك شيلونك ونأجملك يا مجرم لانه الله بده عايزن قاتل شنو اقدا يكون طوال بحكم الجاد في سبيل الله مش طوال اذا اعتدات دي عاملك بالبسط وما سبت ادبك مراتك روح الله لعاده تسمع مرحبا بك ذات الستار اذا استمى الصفوف فدان في زين من علقاته ولا بالليل ولا باليوم بالاخر ولا يحرمونا ما حرم الله ورسوله ولاد يديه الحق الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم صغوا الذي موجود كله معا في الشريعه على كل حال ازول انا دخلت الكلام ونسبته التقى ابن عباس وسلم فقال اذا اذا صراحتني امنت بك وجعل ذلك شرطا ابن عباس وسلم قبل هذا الشرط ولكن الصحابي وقيل هو ابن عباد لبعض الروايات وكان يعرف الرجل جيدا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعرف هذا الرجل الزول الذي انتهت تعرفه إنه ركان هذا ركان مصارع ما وضع أحد ظهره على الأرض أي زول لنفيه برميعه وهو قال هيحسب أن لن يقدر عليه أحد ولعتمنا كما قال الحسن هو الله قل هو الله أحد هو الله القوي إذا كان الله انتهى الكلام هو الله صعيد هبتلتلنا بقرقاب سياته خلو اجتمعت علمك الله تعرف الله هاي انتهى الكلام عشان كده يرفع الأمر يا الله عز وجل هذا أفضل ما بيخسر حتى وان وان وان هزم اذا صحت الكلمه واذ لكن في النهايه هو قوي وهو منصور وان مقتليه ضربوه كتلوه وا وا فان الله معه اذا ثبت على الحق اما ان ينتصر واما ان يقتل وهو في كلا الحالتين هو ايضا منصور لان معه الله عز وجل اي يحسب ان لا يقدر عليه احد فذا الصحابه خاف على النبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعرف هذا الرجل انه ركان ما وضع احد ظهره على الارض ابدا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ولكن الله سيعينني عليه خلاص ما قالك الله كلامك ممتاز ولكن الله سيعينني عليه ف ابتدت المصارعة وما طولت معه كثير لأنه نبع سلم لعنده خبرة بالمصارعة والذي شغلته كنت فاهم كلامي وده دور فرغ لها للشغل على المشاكل لكن معه الله عز وجل عشان كده قال فما لبس يعني ما طولت الشغل على المشاكل مش هل سلم المصارعة فيها كم دقيقة عشان يدقى لك الجرس إلو اللي وخد معه وشغلانه والاثنين ده قال لك انه بسرعه جدا انا بعث له عنده خبره بالمصارعه ولا عنده فكره فوضع ظهره على الارض بسرعه جدا فساله سؤالا اتو من انت قلت اذا رامناك بتو من بتو من قال يا محمد لقد اتيتني على غره فانا ما مستعد وانت مصارع ده دول بقى بكده بتشتغل والله ما مستعد كان ما مستهبل ها انت فاهم كلامي قال له اه فتعالى الثاني تعالى الثاني وقال لك ولكن الله ده بيفهم حاجه ما هوش البوش انت تقول له الله يقول لك يا اخي والله يا ابو الشيخ يعني انا بقول لك الله يا ابو شيخ بقول لك الله تقول له يا ابو الشيخ بقت الكله وبغرقاب وبسفنجه قلم اسماء ما عندها ضابه وسلطان تقول انا ادي الله بيقولوا تبا لك وتبا لهذه الاسماء التي ما عندها رزق اقول لك امثل كتله الجماعه كلهم قلم بُرَا يَصَهِمْتِيمَا أَبْتِكَ بِسِرْوَالِ كلاب وين نجمع ذلك؟ ماتوا، الكتلوا بمنهم أن نحنه؟ بل قال الله بأس وتألضاهي أمسي فيه انت فاهم كلابي؟ قال ليب تعال السنة الثانية برضو ما قوال معه فما لبس إلا أن وضع ظهره على الأرض الثانية دي مفروض يومي انه قل غالب ما مستحيد ها؟ والثاني دي كان مستحيد لما وجه عليه سؤالا قال اتومن يا حوتا الضد كنت في سعيد بتومن جبال جتا يزار بناك بتومن بتومن قال لا مو من حتى تاتيك تلك الشجره زاغ من الموضوع شاف له شجره هناك شجره اللي ما بالمصارعه كان ما مستغرب طيب ده ما بقول لك في ناس عشان كده ان احنا ما بنستغرب لما نقول للذول الايه كده ولا كده وبعد ذلك ما يؤمن يقولون ليه الله قال كده والآية قالت كده هو عارف القرآن وعيلك كده بعد ذلك قلت محمد لكن انت وهابي أحلوها كيب معه وأقول ليه الله في الآية ملككده انت قلت سابل انجليز يجيب انكرك ما هذا ما هذا أنا قلت ليك لا هذا ففي ناس شابوا المعجزات وبرضو ما أمن هتكي ما من استغرب هو أبسل أنت كداية استغرب تكلم الزول وكذا و... تك... مهما أكلتك والله يبقى في بعضنا الجمال السلفيين العاملين بابتعين لك التكلم بالراحة ووديه حاجة واناوله وقل له يا حبيبي يؤدي انت حاطل الذين يعرفون اطلع مرة وانا امره انت امد فانس عرسول الله مصدر وبعالك تشتغل كيف اطلع مرة انت فاهم كلامي؟ باب شاب آيات آيات المشركون شابوا آيات رأس عديل وبعد ذا ما امر دار معهم مرتين وقالوا لن نؤمن لك حتى تأتيك تلك الشجره رسول الله لنا هذه الشجره قال الذين لو جاء بتؤمن اشياء دين اذا جاءتني بتؤمن اه انا بعد سلام قال لك تعالي يا شجره الشجره, الشجرة جاءت للنقط الراوي قال فاتت الشجره تركض حتى وقفت امام النبي صلى الله عليه وسلم ده كان عنده كلام مش حق يؤمن ده مش حق يؤمن ولا المفروض يؤمن معجزات واضحه جدا ايات واضحه قال له ثم قال يا محمد ما رأيت أسحر منك قط في التساحر الكبير فيبقى عشان كده الله قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فهذا تفسير للسورة والآية نأتي لمواصلة الحديث أقول قولي هذا وأستقر الله لي ولكم فاستقروا من كل ذنب إنه الوفو الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك دابه واستنى بسنته الى جنين يتواصل العديد بتفسير سوره البلد احسب ان لا يقدر عليه احد وقد فسرها بعضهم على ان الكافر ينكر قدره الله عز وجل وطبعا الكفار كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى انه خلقه لكن كان بيشك انه الله الزوج ما له كل شيء قديم ودي مشكله كبيره جدا انه انسان يعترف انه الله خلق السماوات والارض اه والجبال لكن في حاجه بتغلبه حكاه ذات الدوله يعني بيقرا الايات كلام المشركين سجل الله عز وجل اعترافات المشركين بان الله خلق هذا الكون وما فيه ولكنهم كانوا يتخذون انه لا يقدروا على بعض الاشياء بس في حاجات ما بيقدر عليها نقرا كلام القران الحجه القران قال تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون, ليقولون الله. الله قال قلنا الله على الغانب صلى الله عليه وسلم اذا سالهم قالوا انتم الخالق منهم قالكنا الله طيب سؤال سوره المؤمنون قال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون السؤال ده خلي بالك موجه لم... موجه للمشاركين بأمر من الله عز وجل قال لي اسال الجماعه دي قل لمن الارض ومن فيها الارض الخالقه بنومه فيها من الحيوانات وبحار فيقولون لله والذي خلقنا له اذا خلقها محمد خلقنا عارفينه سؤال ثاني قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم السماوات دي الخلق قال له هو الخالقه بنويا ناس الله قال سيخلقون لله لكن بعده كله جاء المشرك ذاته منهم جاء شايب له عظم قديم كانوا يشكوا في انه الله الله ده اي قوم ثاني دي شايفينها صعبه بعده كله بعد خلق السماوات واو واو واو وخلقهم شايفين انه قوم ثاني بس شايفينها دي كثيره على غاوله بس تشوف كله قصه نبوم دي يعني ما بقدر اعلي دي ما بقدر اعلي ابدا قال والقران المجيد بل عجيب ان جاء بكم ففقالوا هذا الشيء عيبات اذا متنا وكنا ترابا وتراب عظام وطل... ذلك رجع ضع لا اقول بس قصه تيت اهو وضرب لنا مثلا فاللاه دي في سوره ياسين جاء مشرك اسمه يعني ورب الكعب هو المشرك الاول في سوره اليتيم في في الايات الاخيره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اي يستطيع ربك ان يحيي هذا العظم مره ثانيه وابني خده عليه لعنه الله قال له يا محمد انت قلت على اللي نعمه المتفقين معك لكن هل ممكن الله عز وجل بعد نقوم كده تراب يقوم ثاني يقدر يرجع العظم ده بمحله والجواب في العظم ذاته لكن ما ما ربوز وعقل يحسبوا ان لا يقدر عليه احد قال لا ما قادر يبعثه ثاني فنبعث له عجبه قائلا بل يبعثه ويبع ويبعثك ويدخلك النار قال الله قادر يبعث العظم ده مره ثانيه وابعثك انت بذات الرحمه وبتخش النار انت وراه هتخش معاه هتخش النار انت وجاءت مزت الايه وضرب لنا مثلا ونسي حلقه قال من يحيي العظام وهي من قلى يحيي الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم فكان يشك في قدره الله سبحانه وتعالى عشان كده انا بسلم بحديث الامام مسلم بروايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو حديث قدسي روى فيه الرب جل جلاله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يقول الله تعالى كذبني ابن ادم وما ينبغي له ان يكذبني وشتمن ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني فاما تكذيبه اياي فانه يقول باني لست بقادر على راسي واما تشتمه اياي فانه ينسب لي الولد وانا الله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حديث غرزه يروي عن الرب جل جلاله جل دعاءه السلام جل جل بيقول قال الله تعالى كذب ابن عاد وباين بغي له يكذبني يعني في ناس من ابناء عاد خلقه الله عز وجل وبكذبوا الله ذاته وتكذيبهم لله ها يعني ما بقول لك الله كذاب تكذيبه اما تكذيبه هي فإنه يقول بأني لست بقادر على بعث بتلقاه عند الشيعين والجماعة المشركين من المشركين الاوائل والشبكه واحده في النهايه واللي طبعا اذا كان المشرك الاوائل انكروا البعث بعد الموت كذبوا الله عز وجل والملاحده من الشيعين معطوا جديد ناس ماركي سلينينو وغيرهم من اهل الالحاد في البلد دي ولا غيرها ما اتوبوا بجديد قال القضيه تكذيب لاخر تعال بيقول لك احنا ما بنقدر نقوم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فكانوا شك كيف يشغل عني ها وبالتالي كذب ابن ادم وما ينبغي له ان يكذبني وشتم ابن ادم وما ينبغي له ان أي يشتمني مين اسكتهم الله ودال قاعدين الان جماعه الاخوان المسلمين بيحتضنوهم كلام يتحسلب لنا قال لهم النصارى انه في اي نصراني يشتم في الله لما انت تقول له النصارى بيشتم في الله اقول لك يا اخي يأخذت ايوم واحد ما سمعت منه كلمة فارغة هده دينه هده كله فارغ والله اتلقى لك واحد بيدجن يقول لك هؤلاء يا إخواننا نحبهم ترابي لما كان في البلد دي وماسك الجبعة القومية أدري بس بعد اقلاب ماني واسس الجبعة بتاعته الفارغة دي وهو من تلعبه سحد البلد لملم الجبعة والقلة والأعطالة والقساوسة كلهم والله صحي وبعد ان كان رئيس مؤتمر مطولط لملم الجماعه كلهم كلهم في مؤتمر سماح حوار الاديان وقال لا فرق عندي بين مسلم ومسيحي وبين رسمي وشعبي وبين سني وشيعي كلهم قال واحد كلهم واحد ده ما عدا بعد الشغل بتاع الجرام كله شفات ربونا بتلانه بيو كلهم ولذلك الله أخذهم في الدنيا زي النوع هذا الله أخذهم في الدنيا قبل الأخرى وهو الترابة وأخذ من مجموعته شاء له جماعتهم و هذه العمل لها بنا يعني ما شاء له مقلابه شاء له جماعتهم ذاتهم فهمت؟ الخطو فوق ودار يطلع فوق لهم بعد ينظر ودار يبقى يخش التاريخ يبقى رئيس الجمهورية السودان لما السيد الرئيس شاء له قال له روح بلد تكتر معنا بذاته في غرفة أطلع بره بلد عطل مزاينة أبر وسط بلي شفاك كلهم في مصر كلهم شفاك بتعب بتاع بيطلع. السلطه باسم الاسلام كلهم اي لا مسلم ويني عارسه الاجرام تحت سكر الاسلام فيه انا حاجك فيك بتاع تعال جايبني اجيب لك قطبه قطبه البنه وانا اجي كل بمنهج الحرب انت فاهم كلامي على كل حال دال بيشتي والله والجواب بيبكوا على مرسي مرسي جمال ومسك السلطه زي ترامي واحد ماشي لأ. كلامنا انا علقت عليه هنا جابت الجريده ومكا ومشى... اكبر جسيس ده بعد حاج طغالو متظن يجيب الدين والله صح خليلك محمد حسين يعقوب محتار قال انا محتار ومحتار التكبير ما اعرفه محتار قال باي يا بشريعه قلنا, قلنا بقولو تجيب يا اخي خليك انت انت لا تبعرف فمكا الاكبر جسيس وقال له ان مبارك قد فرق بيننا كمسلمين ومسيحيين قال فرق بيناتهم طيب ما كويس كتر خيره مبارك اللدرك شلوط بقى في نصراني بيرفع راسه فوق ده مش احتضنهم ها وقال لهم ده رديكم مع وزارات عشان كده ربنا شاله اقرا بربل انا انت بدك تلعبوا باسم الاسلام ها وعم قال لهم المسائل الخلافيه بيننا العقديه يحكم فيها رب العالمين يوم القيامه <تصفيق> يحكم الله يوم القيامه يعني الله ما حكم لاسع ما قال لك الكفار كما تقول بتاع اجرام شفاته من اهل الاجرام كلهم وذلك كلهم يلعب الإسلام وفيه على إخوان المصربيين على الشيعة على إهدف تحرير كله على أنصار ماهدي كله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا استمنوا في شيء وحتى بعض أنصار سنة المتلولوين بلعب الإنشاء لهذا نحن ما هي في بعض المتلولوين برضو كله أي واحد فارج الدرب ترك فيكم عمرين ما ينتبسكهم بهم لن تظلوا بعد أبدا هذا يلعب عليك كتاب الله سوى ترسوله أولا ينظر الله او يبدا رجال المتسلفه حشوم بذاته يروح يلعب بيكم يلعب انت فاهم اذا عرفت جزالك قالوا بي بيتكلم بي بي عن شتم المادم وما بنبغي شتمني فاما تشتمه اي اي نصناني بشتم الله الله قال بشتموني لا اشتغلت القران والسنه قال فاما تشتمه اي فانه ينسى للولد عن الله الواحد الاحد النصارى بين سيبرواد يلا وده تشيم يلا غالبك تشيم ليه عادي جدا انكبر نصراني جبت عليك الكتاب انظر اليهم بالتلفزيون التلفاز في ايام احتفالات بعيد كريسمس اجنا لك بيقول لك كمان الصلاه بتاعتهم الاعلام يجيبك هذا سوف ننتقل بعد غليل ايها المستمعون لنغني الصلاه ها الصلاه بتاعت الكريسماس من كنيسه الشهيدين احنا فاضيين يا اخي تنقول لنا نقولوك المغابر نغني انت وباقي فنقول له يجب أن أجعل مداج من أجعل ها؟ أي كله كذب وترضيل الأمة الإسلامية وذلك يكذب إيجبك في الكذب النصاني قال يسوع ابن الله في الإصلاح الآخر يسوع ابن الله يكذب ها ووضح لك كلامنا مو وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إعجا تكاد السماوات تفتطر منه وتنشق الأرض وتخور الجبال هدا أن دعوى الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل بم السماوات والأرض الا اخر رحمان عبد ان لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتي يوم القيامه فرد اي يكتم في الله ويقول لك احضروا اخر مسلم حبيبي ومتخترب الكافي الله اكبر انا لؤي الله يطلع روحك يا كذاب ومره من الانجيل ومره من القران ولولا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون فالكافر كفر وان رغبوا ولو وإن طبق له المجتمع فانما أسلم من حديث يفريه والذي نفسي بياني لا يسمع به في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يتواصل الكلام في تفسير سورة البلد تقول قولي هذا وأستقر الله لي ولكم فاستقروا من كل ذنب إن وراء الله الرحيم